بسم الله الرحمن الرحيم ي س أ ل و ن ك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم, الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إ ن كنتم مؤمنين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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن, تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم, وتخونوا أماناتكم وانتم و تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 واعلموا ََُْ أ َ ن َّ م َ ا غنمتم َُِْ من ِ شيء ٍَْ ف َ أ َ ن َّ لله َِِّ خمسه َُُُ وللرسول ََُِِّ ولذي َِ القربى َُْ واليتامى ََََْ والمساكين َََِِْ و َ ب ْ ن ِ السبيل َِِّ إ ِ ن كنتم ُُْ امنتم َُ بالله َِِّ وما ََ انزلنا ََْ على ََ عبدنا ََِ يوم الفرقان َُِ يوم التقى َ الجمعان ََْْ والله على كل شيء قدير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 يا أ ي ه ا النبي أ ح س ب ك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وانتكم منكم مائه يغلبوا الفا يغلب و الفا من الذين كفروا ب أ ن ه م قوم لا يفقهون ا ل آ ن خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ضعفا ف إ ن تكن منكم م ئ ة ص ا ب ر ة يغلب مائتين وان يكن منكم أ ل ف يغلب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 إ ِ ن َّ الله ََّ بكل ُِِّ شيء ٍَْ عليم َِ